فش عن أبشارهم يصرجون من الأدذات كأنهم جراب منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واسجدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على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 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إما أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الماس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت فمود بالنهر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسع ألقي الذكر عليه من مبيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فثنة لهم فارتقبهم واصطبر